والذين استخذوا مسجدا وإن عادوا ان لكاذبون لا تنقم في افندا لا مسجد اسسعد تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ان قل حب المطهرين تممن اس سامعني انه على شفا جرفها ينفخ في نار جهنم والله that nah. والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وعليم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وقتا an favial What the?